هم هم السفاه ولا كلا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلووا إلى شياطينهم قالوا إن معكم قالوا إن معكم إنا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 فَلَمَّا أَظَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبصِرُونَ صُمُّ بُكْمٌ عُمِيُّونَ فَهُمْ لَا يُرْجِعُونَ أَوْكَ صَيْبٌ مِنَ السَّمَايِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ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 فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله آداب وأتم تعلمون وإن كتم في ريب مما نزلنا على عبده فأتو بسورة من مثله فأتو بسورة من مثله ودعوا شهداكم من دون الله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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره فأخذتكم الصاعقة وأنتم تظرون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 وَلَوْ مِنْ طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا ودخل الباب سجدو وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قِيلَ لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجзем من السماء رجзем من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَائِكَ الْحَجْرَ فَفَجَرَتْ مِنْهُ ثَنَّتَ عَشْرَةَ عَيْنَٰهٗ قَدَّ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُّهُ وَشْرَبُوا مِنْ الرِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْنَ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنَصْبِرْ لن عَلَى طَعَامٍ وَاح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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة خذوا ما أتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليت من بعد ذلك فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحورث مسلمة مسلمة لا شية فيها.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 وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَّا بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أmani وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون يشتَوُوا به ثمنا قليلا فويلٌ لهم مما كتبت أيديهم وويلٌ لهم مما يكسِدون وَقَالُوا لَنْ تَمَسْنَا نَارُ إلَّا أَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِدَّ اللَّهِ عَهْدًا فلي يخلف الله عهدة أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك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 وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَارَةٌ فَأُدُّوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ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 فكلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم بما لا تهوا انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبت وفريقا تقاتلون وقالوا قلوبنا غل بل عنهم الله بكفرهم فقل لم ما يؤمنون ولم ما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا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 ولقد جاءكم موسى بالبيينات ثم تخذتم العجل ثم تخذتم العجل من بعده وأنتم طالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوته واسمعوا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 لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ لَا اسْتِغَنَ يُ عَنها النَّاسُ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَرَسُولِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَلَمَّا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لِمَا معهم نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله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 وما أنزل على الملكين بباب لها عروت وما عروت مِنْ يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة حتى نَحْنُ إنما نحن فتنة فلا تكفّر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله للناس رؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن ولي أنك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم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 وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَقْتُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِبِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن قتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ أُولَائِكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُظْلَمُونَ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 والفولك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أزل الله من السماء وما أزل الله من السماء إما إفأحي به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف في الرياح وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون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 نَرَى لَنَا كَرَة فَنَتَبَغَى وَأَمِنُهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُ وَأُمِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا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 انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وَمَا الا به لغير الله فمن افطر غير باغ ولا عاد فَلَا اسمع علي ان الله غفور رحيم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 Altyazı M.K.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 لباس لكم وأنتم لباس لهم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 وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وأتم تعلمون.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 وَأَتُلْبُوَيُتَمِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلها فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام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 ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فَإِذَا قَضِيتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذَكُرُ اللَّهِ كَذِكرِكُمْ أَبَا أَمْ أُوَشَدَ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا أَتَنَا فِي الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هؤلاء لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات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 يا أيها الذين آمدوه في السلم كافة كافتو ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإذ ذلتم من بعد ما جاء البينات فعلموا فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينفرون إلا أي يأتيهم الله في ظلّ من الغماء في ظلّ من الغمام والملائكة وقضية الأم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 فبعث الله النبين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في ما فِيهِ فيه ومختلف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات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 الا ان نصر الله قريب يسالونك ماذا ينفقون قل ما انفقتم ما انفقتم من خير فللوالدين والاقربين واليتامى والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل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 والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الحرام قتال في قل القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام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 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَآئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ وَفُوّ الْرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرُ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 والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتنوهن شيئا إلا أن يخافا ألا ما حدود الله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 فإن طلقا فلا جناح عليهما فَلَا جناح عليهما أي يتراجع إن ظنا إن ظنا أي يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان انكن إِذَا ازواجهن اذا ترضوا بينهم بالمعروف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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن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 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إلَّا طَلَقْتُمُ النِّسَاءِ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ أَوْ تَفِضُّ لَهُنَّ فَرِيضَةً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 والله عالم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوا تملكه قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأت سعة من المال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 فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا قَالُوا لَاقِ قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً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 او كالذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِيِّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ قَالَ بَلَى وَلَا كِلْ يَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصَرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلْتُ ثُمَّ جَعَلْتُ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ دَعْهُنَّ يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفعون يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثلِ حبةٍ كمثلِ حبةٍ أبَتَتْ سبعَ سنابلٍ في كلِّ سُبلةٍ مئةٌ حبةٌ واللهُ يُضاعفُ لِمَن يشاءُ واللهُ واسعٌ عليمٌ الذين يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ ثمَّ لا يُتبعونَ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 Sadqatı kulübü Menn ve Alada, kelli yufuk malı ri a alnası مثله كَمَثَلِ صفوان عليه تراب فأصابه وابل فَأَصَابَهُ وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين يفقون أموالهم بتغاء مرضات الله وتثبيت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 فَمَنِ الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن شَاءَ أَوْعَظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فانتهى فانتهى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عاد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 وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِذْ قُوْتُم مُؤْمِنِينَ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ فَأَذَنُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِلَّا مَن تَفْعَلُ فَأَذَنُ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فإن لم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 أوسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمنوا وسلوا بما أنزل إليه من ربهم والمؤمنون